الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين آمين أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال نؤتين ما لهم وولدا أطلع الغيب أم التخذ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 أرسلنا الشياطين على الكافرين ترزهم أسا فلا تعجل عليهم إنما نعبد عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسرق المجرمين إلى جهنم مردا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمر وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكان السماوات يتفقرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا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 الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتعذر به قوما لبدا وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق والسماوات خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما, بينهما وما تحت الثرى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجاهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كنت اني انست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إمك بالوادي المقدس طوى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 فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها, سنعيدها سيرتها الأولى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى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 واحلو العقدة من لساني يكفر قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتذ به أزري واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي به أزري وأشركه في أمري